ستة وعشرون استمع إلى العبارات وأعدها ثم أجري حواراً مع أصدقائك في الصف صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور مرحباً أهلاً وسهلاً صباح الخير يا علي صباح النور يا فاطمة في أمان الله إلى اللقاء